ك مبارك ليتدبر آياته ليتدبروا آياته وليتذكر آل الباب فوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابِ إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِينِ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 بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ما أب وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مستني الشيطان بنصبه وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب